فكيف إلا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نسل ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم نالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء ذم سشاء أذك الخيل إك على كل شيء ق تج الليلى فهري وَتُج النه رف الن وتخرج الحّ من المة وتخرج الميت من الحي وتخرج النة من الحّ وَترضقم تشاء أ بغيحس